Zadiman, kamber, guda. Nihmetu guman, sejtu guman, staftu, guda guman, guda guda, guda, guda, guda, guda, guda, guda, guda, guda, guda, guda, guda, guda,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 يائكم الذين آمنوا قبل الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الكلام عن سيرة الخلفات الراشدين مما يزيد الإنسان إيماناً مع إيمانه ويجعله يقتدي بهم ويتأسى بهم في أعمالهم وأفعالهم ويتخذ حياتهم نبراساً يضيء به طريقة فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاهوا إن أبا بكر بالصديق رضي الله عنه حصل له من الفضائل ما لم يحصبه غيره من الصحابة ولهذا جعل الله له لسان صدق في الاخرين من هذه الفضائل انه كان صلى الله عليه وسلم يزور ابا بكر كل يوم صباحا وعشيا وذلك بشده حبه صلى الله عليه وسلم له. فكان صاحبا رفيقا للنبي الكريم وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في الهجرة أبو بكر رضي الله عنه الله قال الله سبحانه وتعالى إلا تنصرواه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصائبه لا تعزن لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تغوها وجعل كلمة الذين كفروا السكدة وكلمة الله هي العليا والله عزيز الحكيم فضيلت هذه الآية الكريمة فضائل بالصديق الأكبر وقد أخرج من داره كما أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ثاني اثنين مما يدل على قلة العدد وهذا اختصاص في الصحبة لم يكن لغيره وكان صاحبا له في الغار غار ثور ثلاثة أيام في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وأقدام والمشركون على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأنصرنا فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله بثالثهما فقد حزن أبو بكر على خير البشر ولم يخف على نفسه رضي الله عنه ولهذا استحق أن يقول له النبي الكريم لا تحزن إن الله معنا فلو ماد أبو بكر لكان الأمر هيناً آنذاك ولكن لو قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لذهب الإسلام ولشدة حبه وحزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان أبو بكر في سفر الهجرة يمشي له تارة وخلفه ثارةً أخرى وقال أقاف أن تُهتَى من خلفك فأتأخر وأقاف أن تُهتَى من أمانك فأتقدم ولما وصل إلى الغار قال أبو بكر يا رسول الله مكانك حتى أتفقد الغار فرعى أبو بكر جحراً في الغار فألقمها قدمة وقال يا رسول الله إن كانت لسغة أو لذغة كانت بي فكان يختار أن يفليه بنفسه وأهله وماله فاستحق قول النبي المصطفى لا تحزن إن الله معنا هذه المعية لم تكن لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق الأكبر وهي تدل على النصر والتأييد والإعانة على عددهم وهذا في غاية المتح لأبي بكر قال سفيان بن عينة رحمه الله إن الله سبحانه عاتب الخلق جميعهم في نبيه الكريم إلا أبا بكر فمن أنكر صحبته من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر لأنه كذب بالقرآن وكان من الجزاء الأوفى لأبي بكر أن أنزل الله سكينته على رسوله وعليه وهما في الغار قال سبحانه فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها إن أبا بكر كان أثقى الناس وأرجحهم إيمانا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى ما سبق أبو بكر للصحابة رسول الله بكثرة صيام ولا صلاة ولا زكاة ولكن بشيء وقر في قلبه ولكن بشيء وقر في قلب أبي بكر وكانوا يقولون لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح ميزان أبي بكر رضي الله عنه كان من كتبة الوحي لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك منقمة وفضلة لم يندها إلا نزر يسير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لعلمه وأمانته وذكاره وفراسته في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال إن الله سبحانه خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فتعجبنا لبكائه قال أبو سعيد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير وكان أبو بكر أعلمنا ثم قال صلى الله عليه وسلم في خطبته لما رأى أبو بكر يمكي قال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أو بهم ولو كنت متخذاً خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن أخوة إسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد وأوله إلا باب أبي بكر من فضاء أبي بكر مرضي الله عنه تثبيت الصحابة رضي الله عنهم عند موت النبي صلى الله عليه وسلم فكانت المصيبة عظيمة حتى إن عمر بن الخطاب لم يصدق ذلك وغد أنه ذهب إلى ربه يناديه كما ذهب موسى بن عمران إلى الطور وشهر عمر سيفة وتوعد كل من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا فعن ابن عباس أنه لما توفي صلى الله عليه وسلم وأصاب الناس ما أصابهم لم يكن أبو بكر ثم فلما سمعت الخبر أقبل على فرص من العواني مكان قريب من المدينة فدخل المسجد فوجد عمر يكلم الناس فقال له اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس ثم قال له مرة ثانية اجلس يا عمر فقام أبو بكر يتكلم فأقبل الناس على كلام أبي بكر وتركوا عمر فحبد أبو بكر ربه وأثنى عليه ثم قال أيها الناس من كان منكم يعبد محمداً فإن محمداً فمات ومن كان يعبد الله الذي في السماء فإن الله حي لا يبوت ثم قرأ قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقرأ قوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون وقرأ قوله سبحانه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما دأوا قدلوا قلبكم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبينه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاترين قال ابن عباس والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر ولقلها الناس كلهم فما أسمع بشرا إلا يتنوها حين حينئذ علم عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات حقيقة قال حتى أصبحت رجلاه لا تقله وأهوى إلى الأرض قال أنا سبب مالك لما نوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا أبو بكر وكنا كالثعالب فما زال يشجعنا ويبكرنا لله حتى صرنا كالبسود أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف بكر عن وجهه الشريف وقال بأبي أنت وأمي طد حيا وميتا ثم خطب الصحابة فخبتهم على الإيمان وشجعهم واختلفوا في الموضع الذي يدفل فيه فهدى الله أبا بكر لبيان ذلك وتوضيحه فعن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وغس اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر ما نسيت ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قرض الله نبيا إلا في المرضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في مرضع جراشه في المكان الذي توفي فيه في حجرة عائشة رضي الله عنها وبين لهم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا معشر الأنبياء إلى نورة ما تركناه فهو صدق فالله سبحانه صال الأنبياء أن يورثوا دنيا لألا يكون ذلك شبهة في من يقدح في نبوتهم وليأبو بكر من الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بإجماع الصحابة رضي الله عنهم فقد كان صاحب رسول الله في الصراء والضراء وحج بالناس في السنة التاسعة وكان يصلي بالناس لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك كان أمارات على أنه يقول الخريفة من بعدها قضب الناس بي... بعد بيعته في السقيفة فجلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أيها الناس إني قد وليت عليكم ونست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسنت فقوموني الصدق أمانة والكلم خيانة إن الضعيف فيكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آكل منه الحق لا يدع قوم للجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ولا يشيع قوم قبض الفاحشة إلا عمره الله عز وجل بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعتني عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله ولما سمع ابن مكر بخبر ردة بعض العاب واشرأت بالنفاق وانحاذت الأنصار ومنع قوم زكاة أموالهم إنكارا وجهودا خطب الناس خطبة بليغة وتوعد من ارتد عن دينه بالقتل وتوعد كبارك من منع شاته وباعره وزكاة ماله جهودا وقال رضي الله عنه والله لا أدع أن أُقاتل على أمر الله حتى ينجز الله وعده ويوفي لنا عهده ويُقتل من يُقتل منا شهيداً إلى الجنة ويبقى من بقي منا خليفته وذريته في الأرض والله لا أُقاتل أن من فرَّق بين الصلاة والزكاة فإن الصلاة حق الله والزكاة حق المال والله لو منعوني عقالاً أو عناقًا صغير المعز لو منعوني عناقًا أو عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صرطاه عليه وسلم لقاتتهم عليه فكان أبو بكر شجاعًا في سبيل الله لا يخاف في الله لوم تلائم وكانت خلافته فتحًا ونصرًا مبينا مع أنها لم تدم سوى سنتين وأربعة أشهر قال عمر ليلة ويوم من أبي بكر خير من عمر وآل عمر من مناق أبي بكر أن أمر بجمع القرآن وذلك لما استفحل الأكل في قرار الصحابة قدل أكثر من سبعين قارئا في غزوة يمامة في حروب الردة فقد هم بذلك الفعل أول مرة فلم يرد عمر ذلك إلى أن شرح الله صدره لذلك فحصل بذلك ما أرادوا فجمعوا القرآن من كل مكتوب من جريد النخل وجنود الأنعام ثم جمع في مصحف في زمن خليفة عثمان رضي الله عنه الله من حسنات الصديق أن قرابته كلهم آمنوا بما أُسِل به النبي الكريم فآمن أبوه أبوه حافة في فجمكة وآمنت أمه أم الخير قال موسى بن عقبه لا نعلم اربعه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وابناؤه الا هؤلاء الاربعه ابو قفه ابو قحافه وابنه ابو بكر وابنه عبد الرحمن وابن عبد الرحمن ابو عديق واسمه محمد وامنت عائشه واسماء وابنها عبد الله بن الزبير كلهم رضي الله عنهم أرى أبو في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأخذ بيدي فأرى لباب الجنة الذي تدخل منه أمتي فقال أبو بكر وددت أني كنت معك وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إلك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي وهو من الذين يدعون من أبواب الجنة الثمانية كلها روى البخاري ومسلم من حديث أبي مريرة مرفوعا من أنفق زوجين في سبيل الله من أنفق شيئين في سبيل الله دعيا من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعيا من ذات الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأقوال كلها بالمرورة فهل يدعى أحد من تلك الأقوال كلها فقال صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر لما حضرته الوفاة أمر عائشة أن ترد إلى بيت المال ما كان قد دخل في ماله من مال المسلمين فوجدت جرب قطيفة لا يساوي خمسة براهم وحبشية ترضع أبناء وعبدا حبشيا وناضحا يعني إبلا من النواضح فأرسلت بذلك إلى روما فقال عبد الرحمن بن عرف أتسرق هذا عيال أبي بكر فقال كلا ورب الكعبة لا يتأثر من منه أبو بكر في حياته وأتحمله أنا بعد موته وقال يرحمك الله يا أبا بكر لقد أتعدت المراء بعدك وكان يقول في حياته أبو بكر إني لست اشتاركت شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن ترك شيئا من أمره أن أزير أوصى أبو بكر إلى عائشة أن يدفن إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له ذلك بل إن عائشة رأت في المنام غير مرة وكأنه وقع في بيتها ثلاثة أقنار جمع كمر فقصتها على أبي على أبي بكر وكان من أعبر الناس من الذين يعبرون الرؤيا فقال أبو بكر إن صدقت يا عائشة لينفنن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثا فلما قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر يا عائشة هذا خير أقمالك الثلاثة وكان القمران الآخران أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قال هارون الرشيد لمالك أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك رحمه الله يا أمير المؤمنين منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد وفاته فقال هارون شفيتني يا مالك شفيتني يا مالك فكثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم في حياته يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر خرجت أنا وأبو بكر وعمر ذهبت أنا وأبو بكر وعمر فشاء الله العليم الحكيم أن يكون أبو بكر وعمر رفيقين النبي الكريم في اللحن والدفن قال سبحانه ومن يمّع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهلاء والصالحين وحسن الائك رفيقا اللهم اجعلنا من النبيين والصديقين اللهم اجعلنا رفقاء للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الائك رفيقا اللهم صيبا نافعا اللهم غيثا مغيثا اللهم غيثا مغيثا الله اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك